وني و يبعد من حبي لو اسمك يخطر على بال الغربالي، وخف عليك لو رسمك لاح في خيال الخيالي، أغيل عليك لو اسمك يخطر على بال الغربالي. فعالك لو رسمك لح في خيالي خيالي عايزك تكون لي انا وحدي ما يكونش قابلي وانا بعدي ولا بعدي ان جبت فيهم تشدني و من حبي شوفوني وتحني تحني دايما لیا ما حني اليه تسعد ثوى وي القلب يشك يوم تلوي وي تعال معايا, معايا معايا في الجو اللي اريشنا فيه وي معايا احسيل فكري وبالي عليك واحبك وافضل عايش بها لحد ما يجي يوم الاقي امنتي بحبي وجد رضاك عشي الفكري وبالي عليك وحبك وافضل أعيش بهواك لحد ما يجي يوم وألاقيك أمنت بحبي وجيت برضاك عايزك تحقق ظني وعيش معك تاونی في عني, إن جت طواني عني إن يبقى من